أتا ربكم أي يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حطيرا إن هذا القرآن يهدي اليه أقوام ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا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 وجعلنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتعوا فضلا من ربكم لتبتعوا فضلا من ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فضل الله تفصيلا وكل إنسان ألزم في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابه القاهم شورا اقرأ كتابك كفآ بنفسك اليوم عليك حسابا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها ولا تزر وزارة وزارة أخرى وَمَا كُنَّ مُعْذِبِينَ حَتَّى نَبَعَ تَرْسُولَ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُسْرَفِهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَطَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَا هَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بطيرا